ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي ل ي ع ل و م الاسلاميه ا ن ر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 أنزلنا ع ل ي ه ا ا ل م ا ء اهتزت و ر ب ت وأنبتت من ك ل زوج ب ه ي ج ذ ل ك ل ا ل و م ا ل ا س ل ا م أ ن وعلى كل شيء ي ق د م و أ ن ا ل س ا ع ة آتية لا ريب ي لا ف ه ا و ل ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ق موسوعه النابلسي للعلوم ا عطفه ل ا س ب ي ل ا ل ل ه له في الدنيا في خزي و ن ذ ي ق ه يوم ا ل ق ي ا م ة ع ذ ا ب ا ل ح ر ي ق ذ ل ك بما ق د م ت ي د ا ك وأن ا ل ل ل ه ي س ب ظ ل ا م ل ل ع ب ي ومن ا ل ن ا س م ن يعبد الله ع ل ى ح ر ف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 ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أ ق ر ب من نفعه لبئس ل ا م و ل س و ل ع س ا ل ع ش ي ر إ ن ا ل ل ه ي د خ للعلوم ا ذ ي ن آمنوا و م ا الصالحات جنات جنات تجري ن ت ت ح ه ا ا ل أ ن ه ا ر إن ا ل ل يفعل ه م ا يريد م ن كان ي ظ ن أن ل موسوعه النابلسي ل ل ه في ا د ي والآخرة فليمدد س ب ب إ ى ا ل م ثم ا ء ل ق ط ع ف للعلوم ي ن ظ ر ه يذهبن ك الاسلاميه يضيظ و ك ذ ك أ ت ن بينات و أ ن ا ل ل ه يهدي من يريد من إن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ا ل ذ ي ل ل ا ل و و الاسلاميه ل ن أشركوا إن ن الله يفصل ه ي ب م ي و م القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم إن ع ل كل ى شيء ش ه ي د النابلسي م من ف ا ل ا و ل و ا ل م و ا ل م و ا ل ج ا ل ا ل و ا ل د و ا ه وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب منار من ل ن ا يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد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 إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات ج ن ا تجري ت من تحتها ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولباسهم و ن فيها حرير وهدون إ ل ى ا ل ط ي ب من ا ل ق و ل و ه د و ء إلى ص ر ا ط ا ل ح م ي د إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد ب ظ ل نذقه من عذاب أ ل ي م واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا ي أ ت و ر ج ا ل س و ع ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه في, أيام معلومات في أيام م ع ل و م ا ت ع ل ى م ا رزقهم م ن بهيمة ا ل أ د ب ل س ي فكنوا م ن ه ا و أ ط ع م و ا ا ا ل ب ئ س الفقير ل ق ي ثم ض و ا ت ف ت ه م ا ل ي و ف ن ا ب ا ل ب ي ت ا للعلوم ع ت ي ق ذ ك ومن ي م حرمات ا ل ه ه ف خير له عند ربه له وأحلت ل عند ك ا ل أ ن ع ا م س ل ا م ا ي ت ى م و ا ا ل ر ج س من ا ل أ ن و ا ج ت ن ب و ا ق و ل ا ل ز و ر ح ن ف ا ء ل ل ه س ي ا م ش ر ك ي ن ب ه ومن يشرك ب الله ف ك أ ن م ا خر من ا ل س م ا ء خر م ن ا ل س م ا ء ف ت خ و ف ه ا ل ط ي أو تهوي ب ه ا ل ر ي في ح مكان س ح ي ق ذ للعلوم ك ومن الاسلاميه ف ا منافع مسمى إلى أجل مسمى ثم محلها إ ل ى البيت العتيق ولكل أ م ة جعلنا م ن س ى كي يذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة الانعام إ ل ه ك م إ ل ه واحد ف ل ه أ س ل م و ب ش ر ا ل م خ ب ت ي ن المخبتين الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم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 فإذا و ج ج ب ت س و ع ه ا ف ك ل و ا م ن ه ا وأطعموا ا ل ق ا والمعتر ن ع كذلك س خ ر ن ا ه ا للعلوم ك م ك ك م ت ش ر ن لن ي الاسلاميه د ا ا ه ولكن ل اتقى م ن ك كذلك م س خ ر ر ه ا لكم ل ك ت ب و ا الله ع ل ى ما ه د ا ك م و ب ش ر ا ل م ح س ن ي ن إن ا ل ل ه ي د ا ف ع عن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إن ا ل ل ل ه ا يحب ك ل خ و ا ن ك م و ر أذن للذين ا ل و س و ع ه ا ل ن ا وإن ا ل ل ه ع ل ى ن ص ر ه م لقدير ا ل ذ ي ن أ خ ر ج و ا م ن د ي ا ر ه م غير موسوعه ا ل ن ا ب ل ل ه و ل و ل ا د ف ع ا ل ل ه ا ل ن ا س ب ع ل ا م ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز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 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح ق وعادوا م وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدينه وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف فكأي كان نكير م ن قرية أ ه ل ك ن ا ه ا و ه ي ظ ا ل م ة فهي خ ا و ي ة ع ل ى ا و ش ه ا وبئر موسوعه ل النابلسي للعلوم الاسلاميه فتكون لهم قلوب يعقلون بها أ و آ ذ ا ن يسمعون بها ف إ ن ه ا لا ت ع م ل أ ب ص ا ر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور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 كأصحاب ح ا ل ج ي م و م ا أ ر س ل ن ا من ق ب ل ك من ر س ي ل ل ع ل ت م ن ا ل ش ي ط ا ن أمنيته ن في ف ي س ا ل ل ه م ا ي ل الشيطان ق ي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 ولا كفروا يزال الذين كفروا في موسوعه ر تأتيهم ا ل س ا ع ة ب و أو يأتيهم عذاب يوم ت يأتيهم ه عقيم عذاب ا ل م ل ك ي و م ئ ذ ل ل ه بينهم يحكم ف ا ل ذ ي ن و م و ا ل ا ا ل ا ل م ي ن كفروا و ك ل ب و ا باياتنا ف أ و ل ئ ك لهم عذاب مهين والذين ا ه موسوعه في ب ي ل ا ثم النابلسي ر ز ق ه للعلوم ا ل ل ا س ل ي م ح ل ي م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 ذ ل ك بأن ا ل ل ه هو ا ل ح ق وأن ما ي د ع و ن من د و ن ه هو ا ل ب ا ا ط ل وأن ل ل ه هو ا ل ل الكثير ع ي أ ل م تر أ ن ا ل ل ه أنزل م ن ا ل س م ع ي فتصبح الأرض م و س و ع ن ا ل ل لطيف ه ا ب ي ر ل ه ما ا في ل س م وما ا ا و ت ف ي ا ل أ ر ض وإن ا ل ل ه ل ه و م ي د ألم تر أن تر ا ل ل ه س خ ر ل ك م م ا ف ي الأرض والفلك تجري في ا ل ب ح ر ب أ م ر ه و ي م س ك ا ل س م ا ء أن تقع ع ل ى ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه إن ا ل ل ه ب ا ل ن ا س ل و ه و ا ل ذ ي أ ح ي يميتكم ا ك م ثم ثم يحييكم ان ا ل إ ن س ا ن لكفور لكل أ م ه جعلنا من سكرهم ن ا س ف و ه فلا ي ن ا س ع ن ك في ا ل أ م ر وادع إ ل ى ربك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 ف ي م ا ك و م ف ي ه ت خ ت ل ف و ن ألم ت ع ل م أن ا ل ل ه ي ع ل م م ا في ا ل س م ا والأرض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 ب ي موسوعه ا ل ي ن و ا ب ا ل ذ ي ن ي ت ل و ن ع ل ي ه م آ ي ا ت ن ا ق ل أ أ ف ن ب ئ ا م بشر م ي ه ذ ل موسوعه د ا ل ل ل ه ا ذ ي ن ك ف ر و ا و ب س ا ل م ص ي ر يا أيها ا للعلوم ن ا س ضرب م ث ف ا س ت م و ا ه إن الذين ت د ع ن ن دون ا ل ا س ل ن ق و ا م ي ا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له